بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه الماده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد ولازال الحديث فصل الثاني من الباب الثاني في اداب العالم في درسه وذكر المصنف رحمه الله تعالى جمله من الآداب وكنا قد شرعنا في الادب السابع وهو أن يصون مجلسه عن اللغط فإن اللغط يحث الغلط يعني يكون باعثا وناشئا عنه والمراد به باللغط كما مر الصوت والجلبه واختلاط الاصوات وتداخلها بعضها في بعض فإن اللغط يحث الغلط وعن رفع الاصوات واختلاف وجهات البحث وان هذا مما لا يليق أن يكون في مجالس العلم لا سيما اذا كان اذا كان الدرس يكون فيه في المسجد كل مره شيء من تفصيله في ذلك قال وقال الربيع كان الشافعي رحمه الله تعالى اذا نظره انسان في مسألة يعني من مسائل الشرع فعدل اي ذلك المناظر لدغيرها يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى الى ما تريد بمعنى أنه لابد من ترتيب المسائل في البحث فلا يشرع في مسألة اذا كان يناقش غيره لا يشرع في مسألة إلا وقد انتهى من المسائل الاولى وهذا ما يقتضيه الطبع ويدل عليه العقل فان خلاف ذلك حينئذ يكون من اللبس في الفهم فيما يتعلق به المسائل التي تبحث اذا المراد من البحث والوصول الى الحق فاذا كانت المساله قد فتح المجال في النظر فيها فلا يعجل عنها حتى يفرغ منها معناه اما أن يرجع أحدهم الى قول الاخر واما ان يتوقفا اما هذا وإما, واما ذاك نفرغ من هذه المساله التي نتباحث ونتلاظر فيها ثم نصير إلى الى ما تريد يعني من مساله اخرى وهذا كذلك يكون في شان البحث الذي يبحثه طالب العلم لأن المسائل متداخلة وبعضها يذكر في ضمن بعض فلهذه لذلك كان طالب العلم إذا بدأ يبحث مسألة ولو مع نفسه في كتب ما هنئذ كلما مر به مسألة جديدة أو تعلق قلبه بها فإذا به يترك المساله التي يبحث فيها ويبحث فيه في الأخرى ثم قد يمر عليه في المساله الاخرى مسألة ثالثه فيترك المساله الثانيه ويشرع في مساله الثالثه وهكذا فهذا لن يستفيد الا ما يكون ثقافه في نفسه يعني جمع معلومات فقط اما تحليل المسائل لن يكون هكذا وانما ينظر فيه في المسألة ولا يخرج عنها إلا إذا انتهى منها وإذا مر به ما يحتاج إلى, إلى النظر فيه فان اذ لا باس أن يقيده يجعل له كناشه يجمع فيها بعض المسائل التي تحتاج الى بحث مع ذكر المراجع ومضاني المساله واما انه كلما بحث مساله وعنت له مسألة أخرى في ضمن بحثه فلن ينتهي وهذا شأنه كشأن بعض طلبه العلم كذلك فيما يتعلق به دراسة العلوم يدرس فنا أو يدرس ماتنا ثم يعن له مات اخر فيترك الاول ويشرع بالثاني وهكذا يمر به الشهر والشهران والسنه والسنتان وهو لم يتقن كتابا واحدا من اجل التنقل وهذا التنقل تحبه النفس أن الجديد هكذا الناس يريدون الشيء الجديد فاذا كان يدرس متنا في سنه أو سنتين، فان اذا النفس تمل وكلما نظر في الكتاب فاذا هو هو والشيخ هو هو والموعظ هو هو تحتاج لما تحتاج صبر فان اذا كان كذلك فقد يطرح عليه كتاب اخر او درس اخر فاذا به نفسه تنشرح ويجد نشاطا يظن أنه يعني يسوغ له المنهج الصحيح ودلاله العقل الصحيحه أن يترك فيمضي وعينين يقول هذا ليس ليس الامر كذلك وإنما طالب العلم اذا شرع في متن اتمه وإذا شرع في فن أتمه واذا بحث مسألة اتمها هكذا يكون الاصل عند طالب العلم نعم قد يعنه له شيء آخر هذا بحسبه لكن لا يكون هو الذي يسير عليه من منهج فالشارع هنا رحمه الله بينه حكما شرعيا او شئت قل حكما صلاحيا فيما يتعلق بالمناظره ومثلها ما يتعلق به مباحثه والمذاكره لانها اخص من المناظره وكذلك ما يتعلق في دراسه العلوم ودراسه المتون وكذلك في بحث المسائل إذا شرع في مساله أتمها وإذا شرع في متن اتمه واذا شرع في فن اتمه اما التنقل وان كانت النفس تحبه وتميل اليه لانفيه تجديدا في تجديد لذلك ذكر ابن جوزه في صيد الخاطر أو في غيره أن النفس تمل وتكل من مراجعه المحفوظ وتنشط في الجديد صحيح يعني تحب ان تحفظ متنا جديدا او درسا جديدا هذا أحب اليها من درس مضى يراجعه وهذا خطأ طوب في المنهج بل العكس هو الذي ينبغي أن يكون ان يعتني بما عنده ويكرره ويحفظه ويراجعه ويستذكره وهو مقدم على كل جديد يعني اذا كنت تحفظ اجزاء من القران راجعتها إذا كان فيها خلل مراجعتها خير لك من حفظ جديد ثم يصير ركاما يحتاج الى الى مراجعه كذلك ما يتعلق به بسائلي المتون وبسائلي المسائل فمراجعه المحفوظ ومراجعه الذي مر عليه طالب العلم وقراءه كتاب قرأه سابقا خير له من جديد يظن انه يستفيد منه وهو لم يتقن الأول قال ويتنطط في دفع ذلك في مبادئه في دفع ذلك أي اللغط الذي يحصل في اول ما يمكن ان ينشئ هذا إنما يكون ليس في ما يتعلق به بدروس هذا الزمان انما كان كما ذكرنا سابقا هذه الاحكام يذكرها ان علمه في مقام الاداب ونحو ذلك لأن الطالب كان ينزل في مدرسه لقد وجد الان لكنه على قلة فان الطالب ينزل فيه في مدرسة فان قد يحصل شيء من الجدل من المباحثات مع طلبة العلم ونحو ذلك هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى ويتلطف اي المعلم في دفع ذلك أي اللغط الذي قد يحصل من تداخل الأصوات ورفعها في مبادئه يعني في اول أمره قبل ان ينتشر وقبل ان ترتفع الاصوات اكثر وقبل ان يزداد المشاركون حينئذ ياتي في اول الامر فيطفي النار يطفي النار قبل أن, أن تثور لان بعض الناس اذا جادلك انه يقاتل ويتلطف في دفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره قبل أن ينتشر يعني يزداد فيزداد العدد وتزداد المسائل المتداخله ويرتفع الصوت الى آخره ففي اول الامر حينئذ عنده قدر على ماذا على أن يطفئ النار اما إذا زادت فان اذن قد يصعب عليه ذلك قال وثوران النفوس النفوس قد تثور عند المناقشه عند جدل لا إذا اذا دخلت الاهواء وهذا هو ولذلك عرفنا فيما سبق الذي يناظر انما يكونها العلم من العلم لا يناظرون ولا يجادلون لان هذا يعتبر من المراء والجدال المذموم الا إذا صلحت النية وهي عزيزه في هذا المقام قال ثوران النفوس قالوا ثور عليهم الشر اذا هيجه واظهره وثارت بينهم فتنه وشر وثار الدم في وجهه قال ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهيه المباراه لا سيما بعد ظهور الحق يعني مما يذكره المعلم من أجل اطفاء نار اللغط أن يذكر الحاضرين يعني من طلبه العلم بما جاء في النصوص الشرعيه من كتاب والسنه وفي كلامها العلمي في كراهيه المماراه والمجادلة لا سيما بعد ظهور الحق بل لا يجوز بعد ظهور الحق أن يجادل وان يماري لانه إذا ظهر الحق وجب عليه الانقياد واما العدول عن الحق بعد ظهوره فهذا خطر عظيم على على الانسان فان في شيء لأن البحثون يكون في أمر متنازع فيه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإذا ردّه إلى الله والرسول حينئذ وظهرت الحجة لا يجوز له أن يعدل عن الحق ويتبع هواه ان اتباع الهوى حينئذ نكون فيه مفسد عظيما قل لا بعد ظهور الحق اذا المماراه والمجادله في الدين وطرح المسائل هذا ممنوع منه شرعا هذا الاصل فيه اما الكراهية وإما التحريم وإنما يجوز لاهل العلم على جهة الخصوص وطلبه العلم الذين يرغبون في الوصول إلى الحق وام عامه الناس عامه الناس لا يجوز لهم أن يتباحثوا في مسائل الدين تطرح مسألة وهذا يذكر حكما وهذا يذكر حكما آخر ويتجادلون ويتناقشون ويحصل ماذا مراء ورفع صوت وحذانه هذا كله محرم لا يجوز شرعا لأن الواجب عليه ماذا اسالوا اهل العلم يستفتي فقط عامي اخذ فتوى اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا لا تعلموا فمن لم يعلم هل يريد يكون مقابلا للعالم لأن الشرع قسم الناس الى قسمين لا ثالث لهما اما جاهل وإما واما واما عالم هل ينظر الانسان فيه في في نفسه الجهل والعلم العلم يتبعض بمعنى انه قد يكون عالما بمسائل ويكون جاهلا بمسائل أخرى وكذلك ولذلك أثر عن كبار أهل العلم انه اذا سئل عن بعض المسائل قال لا لا ادري قال الله وعله ومعنى لا ادري معناه اجهل واذا جاهل معناه لم يعلم واذا علم في مسائل معناه لم يجهل إذا كل منهما مقابل ل للاخر فقسم الله عز وجل في هذه الايه الناس الى قسمين لا ثالث لهما اما عامي جاهل لا يحسن النظر في النصوص وان يسنبط الاحكام الشرعيه بنفسه ليست عنده أهلية بل لا يجوز له أن يقدم على ايه فيفسرها إلا ما استثنيه مما يتعلق ما يسوي فيه العامه والخاصة كايات التوحيد والشرك ونحو ذلك ففهما واضح وهو عام يشترك فيه عامه الناس وخاصتهم والنوع الثاني أو ما يقابل الجاهل العام يقابله العالم العالم الذي عنده أهلية النظر بحث ولا يجوز له ان ان يقلد العامي الجاهل وجب عليه ان ان يسال اذا قسمه ثنائيه عالم واما جاهل فامر الله تعالى العامة ومن يجهل أن يسال اهل العلم وامر اهل العلم ان لا يكتموا العلم كل منهما مامور بماذا بما امره الله تعالى فامر عامه الناس او من يجهل بالسؤال فاسالوا هذا أمر والامر يقتضي الوجوب ثم السؤال عام لا يختص بي علم الحلال والحرام بل هو عام كذلك في باب المعتقد يعني فاساله فيما يتعلق بالتوحيد بما يتعلق بالشرك بما يتعلق بالكفر والاسلام كل ما يتعلق بمسائل المعتقد فهو داخلا وأما تخصيص الايه بما سوى العقيده فذا يحتاج إلى دليل واوجب على العالم انه اذا سئل بل حرم عليه انه اذا سئل وكان ثمه حاجه فيما يتعلق به بالسؤال في واقعه حينئذ حرم عليه الا يجيب اذا كان يعلم واريد بقولي أنه اذا كانت واقع او كان ثم حاجه لانه اذا سئل عن شيء لم يكن ليس بواجب عليه أن ان يفتي ثم قسمه ثنائيه قال هنا ويتلطف ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهيه المماراه لا بعد ظهور الحق وان مقصود الاجتماع والمناظره والمماراه ظهور الحق صفاء القلوب لان المباراه باعتبار الواقع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائده وانه لا يليق باهل العلم تعاطي المنافسه والشحناء نافس في الشيء منافسه اذا رغب فيه على وجه المباراه في الكرم كل منهما يريد أن يغلب الاخر وهذه نيه سيئه اذا دخل النقاش بين طلبة العلم واهل العلم كل منهما يريد ان يغلب الاخر هذا خرج عماذا خرج عن كوني طلبا للعلم وطلبا لي للحق بل كل منهما يريد الوصول إلى الحق سواء ظهر على لسانه هو او ظهر على لسان خصمه صح التعبير المنافسه نافس بشيء منافسه إذا رغب فيه على وجه المباراه في الكرم وتنافس فيه أي رغبوا والشحناء المراد بها العداوه والحرقه لأنها سبب العداوة والبغضاء اذا المنافسه والشحناء وتبصر الشحناء نبي الحق هي سبب للعداوه والبغضه فيجلس كل منهما يتباحث بظن أنه يريد العلم ويريد الحق ثم يحصل بينهم من الشحناء والعداوه قد لا يسلم بعضهم على بعض وقد يكيد بعضهم لبعض وكان السبب في ذلك هو المناظره اذا دل ذلك على ماذا على أن المبنى أو قصد تلك المناظرة ليس ماذا ليس هو طلب الحق لو كان طلب الحق لثانا قبل المناظره وبعد المناظره المحبه سواء وما يتعلق به كل ما يكون في القلب سواء لكن لما وردت الشحناء ورد الحق ورد الكيد ورد الحسد بعد المناظره دل على أن قصد كل منهما قصد فاسد ولذلك طالب العلم ابتداء وانتهاء الباب هذا من احسن ما يكون أن يغلق بمعنى أنه لا يفتح مجالا للنقاش في مسائل تتعلق به مسائل الشرع إلا إذا علم أن من يقابله يريد الحق وهذا عزيز وإنما تبين الحق حسب هذا واجبك أن تبلغ الحق علي ليس المراد انه إذا اولق باب المناظره ان الانسان لا يبين له بين والحكم كذا كذا لا يجوز هذا محرم هذا كفر هذا شرك هذا ايمان ولكن لا تجادل إذا بعد ذلك تريد ان تقبل اقبال اما إذا اردت ان تنازع فان ثم لها مجال آخر قال رحمه الله تعالى بل يجب أن يكون الاجتماع مقصوده ومقصوده خالصا لله تعالى هذا الأصل لانه علم والعلم ماذا عباده اذا المناظره والمجادله نوع من انواع العلم سلوب من اساليب العلم عند اهل العلم والمجادله كما مر معنا إذا سلمت من الافات فهي مطلوبه شرعا مجادلتها الباطل من أهل العلم من العلماء الراسخين هذا لا شك انه يكون من الواجبات من اوجب الواجبات لكن بشرطه ليس مطلقا قال ومقصوده خالصا لله تعالى ليثمر الفائدة في الدنيا والسعاده فيه في الاخره يعني يكون ثم فائدة تتعلق بامر الدنيا وثم فائده تتعلق بامل الاخر قال ويتذكر قوله تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كرهه المجرمون يعني يتذكر هذه الايه وفيها إشارة إلى احقاق الحق وابطال الباطل فان اذا يريد ماذا يريد أن يحق الحق هذا اصلا ولا يريد أن يحق الباطل لأن النفوس قد تضعف يظهر ماذا يظهر ان صاحبه المناظره المقابل الخصم صحتهم يسمونه الخصم انه يظهر أن الحق معه لكنه لا يريد أن يضعف لا سيما اذا كانت المناظره في ملئ من الناس عين الذي قد تضعف نفسه اذا لم يكن عنده دين وعنده حب للحق ونصره للسنه ونحو ذلك عين الذي تضعف نفسه فيستمر على باطلي ويعلم أنه انه انه هذا جريمة كبرى ليحق الحق ويبطل الباطل ولكي المجرمون هذه الآية كما هي معلوم في سوره الانفال قال ابن الجرير يقول تعالى ذكره ويريد الله أن يقطع دابر الكافرين كيما يحق الحق يعني قطع دابر الكافرين هذا من احقاق الحق هو وجه اخر كيما يعبد الله وحده دون الالهه الاصنام ويعز الإسلام وذلك هو تحقيق الحق فعزه الاسلام وكل وسيله تصل إلى ذلك ما هو من احقاق الحق ويبطل الباطل يقول يبطل عباده الالهه والاوثان والكفر ولو كرهه ذلك الذي أجرمه فاكتسبوا المآثم والاوزار من الكفار ثم روى عن قتاده ولو كره المجرمون ثم روى عن قتاده ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون هم المشركون ففسر مجرمين هنا بماذا فسروا به المشركين هو اعم من ذلك يعني قد تكون الواقع دلت على أن المشركين هم المراد ب المجرم لكن هو اعم من ذلك لذلك الايه استدل بها المصنف على ماذا على احقاق الحق وابطال الباطل فيما يتعلق بالمناظره هي اعم من ذلك اعم من من ذلك وهذا كما مر معنا أن سبب النزول لا يقتضي تخصيص الايه بالسبب بل العبره بماذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عينيد الايه تكون عامة احقاق الحق وابطال الباطل يكون هذا ديدا كل مسلم سواء كان في مناظرة أو في دعوة أو في تعليم أو في نحو ذلك ولذلك قال الرازي المراد من تحقيق الحق وابطال الباطل باظهار كون ذلك الحق حقا باي وسيلة كان واظهار كون ذلك الباطل باطلا وذلك تاره يكون باظهار الدلائل والبينات وتاره بتقويه رؤساء الحق وقهر رسائل الباطل يعني له وسائل متعدده تمكين اهل الحق هذا من احقاق الحق وخمد وابطال رؤساء الباطل والبدع والضلال هذا من ابطال الباطل فلو وسائل قد يكون ببيان الدليل والحجه ونحو ذلك وقد يكون بغير ذلك على كل المراد باحقاق الحق ما هو اعم ويشمل حينئذ المناظره ويشمل المجادلة بالتي احسن ويشمل كل وسيلة تفضي إلى ماذا إلى نشر الحق وابطال الباطل هذا كذلك قد يكون به الأدلة والبينات الواضحه واذا يكون من شان العلم وقد يكون به كل وسيلة تفضي إلى اخماد أهل الباطل فإخماد الكتب التي يؤلفها الباطل هذا من ابطال الباطل واخماد دعاه الباطل ودعاه الفتنه والضلال هذا كذلك من ابطال الباطل اذا هذه اللفظه تعتبر عامة ولذلك قال المصنف هنا فان ذلك مفهم يعني النص السابق ليحقن حقق ويبطل الباطل مفهم أن اراده ابطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام فليحذر منه او ليحذر منه الطالب احقاق الباطل وابطال الحق هذا قد تضعف النفس كما ذكرتم وهذا موجود وليس بالقليل هو كثير كل مناظره أو مجادله تكون بين اثنين ولم تكن هذه المناظره والمجادله قائمه على الاخلاص حينئذ هذا ما ادوها وهو ماذا انه يظهر له الحق لكنه قد لا يتبعه فيستمر في ماذا فيستمر في اخماد القول المقابل وهو حق نعتقد انه حق وفي اظهار ما يعتقده وهو يعلم انه باطل حينئذ يكون ماذا مصادما لشرع من من اصله قال صفته اجرام المراد يقال جرم جرم باب ضرب اذنب واكتسب الاثم والاسم منه جرم بالضم والجريمه كذلك مثله واجرم اجراما كذلك حين يد تفسير القتاده بالمجرم ولو كانها المجرمون هنا تفسير به المشركين هذا من باب ذكر ما يتعلق به سبب النزول والا الايه عام من الشرك هي شرك وهو زياده قال رحمه الله تعالى الثامن الادب الثامن من اداب المتعلق ب في درسه أن يزجر من تعد في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه أو سوء أدب الاول الأدب السابق فيما يتعلق بالمناظره والمجادله اذا حصلت بين يديه وهنا يتعلق ببعض المفردات المتعلقه بسوء الادب الذي قد يقع فيه في الدرس ان المعلم كاسمه معلم ليس المراد من المعلم فقط أن يشرح متنا ثم كل واحد يذهب في سبيله لا المراد المعلم أنه يربي اذا حصل خلل في الدرس وكان ثم فائد في زجر الطالب إذا تعد باي وسيلة حينئذ لابد من من زجره هذا الاصره والا اين تربيه ليس العلم منفكا عن عن التربيه بل هما قرينان ان يزجر الزجر المنع والنهي من تعدى في بحثه تعدي مجاوزه الشيء إلى الى غيره قالوا عداه يعدوه عدوا جاوزهم العدوان الظلم والصراخ في بحثه اي مناقشته ولو كان مع معلمه او ظهر منه لدد لده يلده لد خصمهم لدد يعني القصومه ولدت فلانا الده اذا جادلته فخصمته او سوء ادب كلمه عامه سوء ادب في قوله او في فعله بحركه ونحو ذلك او ترك انصاف بعد ظهور الحق هذا كذلك من سوء الادب مع الله عز وجل يعني سوء الادب قد يكون فيما يتعلق بالشرع وقد يكون فيما يتعلق به جانب المعلم وقد يكون ثم ما جاء الشرع بالنهي عنه وقد يكون مخالفا للعادة والعرف عند اهل العلم كذلك قلنا الادب منه ما جاء به الشرع ومنه ما لم ياتي به الشرع لكن دلت عليه العراف والعادات ولا شك ان العرف محكم وكذلك ينبغي ان يكون متبعا قال أو ترك انصاف بعد ظهور الحقي أو أكثر الصياحة يعني رفع الصوت بغير فائدة أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين طلبة العلم مثله أو الغائبين تعرض لاهل العلم وهم غائبون أو يرفع نفسه في المجلس على من هو اولى منه أو نام حينئذ يحتاج الى زجر أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزأ باحد من الحاضرين أو فعل ما يخل بادب الطالب في الحلقه هذا المراد به ان يكون ثم سوء ادب منه فلا باس للمعلم أن يزجره وإذا زجره صار عينا أو لا صار عينا بمعنى انه يقول يا فلان هذا الفعل منك ليس ليس حسنا ويحتمل أنه قد يزجره بماذا بالإشارة اياك يعني اينذن ياتي يقول الذي يفعل كذا لا ينبغي له لا باس بهذا أو, او ذاك قال وسياتي تفصيله ان شاء الله تعالى هذا كله بشرط يعني الزجر السادق في سوء الادب فيما يتعلق بالطالب بشرط الا يترتب على ذلك مفساده تربو عليه تربو قالوا ربا شيء زاد وهذا يدل على أنه يريد به الزجر العين زجر معين يعني زيد من الناس لانه الذي يمكن ان تتعلق به المفسده اما النوعي هذا لا اظن انه يقع فيه ماذا يقع فيه مفسده يعني يقول لا احد يضحك من ضحك فكذا من نام فكذا دون أن يعين شخصا هذا لا اشكال فيه لا يسبب حرجا لزيد من الناس لكن إذا عينه هنذ قد وقع فيه مفسده بحيث قد يصرف عن عن العلم اذا يكون تاركم زجره مقدم على على زجره لماذا لأن هذا من قبيل انكار المنكر وانكار المنكر اذا ترتب عليه مفسده أعظم من المنكر ذاته حينئذ لا ينبغي أن ينكره وان كان هنا قد يدخل بعض ما يتعلق به بالعرف انما المراد فيما يتعلق بالمفسده أن يترك العلم مثلا أو ينصرف عن الحلقه أو ينصرف عن الالتزام كما قد وقع من بعض الناس إذا زجره او زجره شيخه نحو ذلك قد يحصل له شيء من الانتكاس وهذا من غرائب ما قد وقع حينئذ اذا خشى ان يزداد الأمر عند طالف حينئذ يسكت عنه لانه بقاؤه على قله ادبه هذا قد يفضي إلى أن يترك بعد أن يتعلم ثم قال رحمه الله تعالى وينبغي, وينبغي ينبغي عند اهل العلم في هذا المقام لا تدل على الوجوب إنما على السحباب وهنا الاستحباب المراد به الاستحباب الصناعي وليس استحباب الشرع وينبغي ان يكون له نقيب فطن كيس دريم يعني العالم ينبغي أن يكون ماذا له نقيب يقال نقب على القوم من باب قتل النقابه بالكسر فهو نقيب اي عريف الذي سمى ماذا سمى عريفا يعني يكون قائدا والجمع نقباء والعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف اخبارهم وينقب عن أحوالهم اي يفتش من العادل ان يعلم من الذي يكون طالب علما بحق ومن الذي يكون دخيلا على الحلقه وقيل النقيب الرئيس الاكبر اذا ينبغي ان يكون له نقيب هذا كما عرفنا يكون في المدارس لانه سيبقى معه مع الطلبه فيوجه هذا وينقض نائما إلى اخره ويسكت متكلما هذا انما يحتاج اليه في الحلقات قد يكون الكبار أو في المدارس أن يكون له نقيب فطن فطن, فطن بالكسر الحذق ضد الغباوه وقيل الفهم والذكاء والسرعه قال الليث الفطن ذو فطنة للاشياء كل ذكيه يعني يتعامل مع الناس كيس الكيس بوزن الكين ضد الحمق قال ابن اعرابي العقل درب قالوا ضرب الرجل ضربا فهو درب من باب تعم والاسم الدربه يعني الضربه والجرا يعني كله خبره ملك تعامل مع مع الناس لان التعامل مع الناس يحتاج الى فقه الذي يخالط الناس هذا يحتاج الى الى فقه المخالطه مع الناس ولذلك العزلة هي الاصل عند اهل العلم فيما يتعلق بالمخالطه بالناس الا فيما سئني من حضور صلاة الجماعه والعيدين ونحو ذلك وما عدا ذلك والعصبه بالعزله لماذا لانه لا يسلم لا يسلم الذي خالط الناس الحديث جاء الذي خالط الناس ويصبر على اذائهم هل الذي خالط الناس ان يصبر على اذى تدري معنى يصبر على اذائهم بمعنى انه لو شتمك تسكت لو فعل معك ما فعل من السيئات وسوء الأدب لا يتغير قلبك عليه هل هذا يحصل اذا الذي يصبر على الناس من هو الذي يستوي عنده قبل اللقاء وبعده واما الذي يخالط الناس هذا يشتمه ثم يغتابه وثم هذا يحصل معه سوء ادب ثم يقع في نفسه من الحقد والشحنه هذا ما صبر على اذائه اذا لا يدخل في الحديث الناس الآن يستدلون حتى طلب العلم يستدلون بهذا الحديث في غير محله لذلك النبي قيده قال يصبر على اذائه بمعنى يحبس النفس ويحبس اللسان ويحبس الجوارح عن التشكي حتى لا يشتكي لا يقول فعل فلان معي كذا وكذا وهذا اساء الادب واحسنت إلى فلان ولم يحسن إلي هذا كله يعتبر مماذا منافي للصبر والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط ماذا اشترط الصبر اذا الذي يخالط الناس ويؤاخذهم على عدم معاملته اصلا فيما يتعلق به هو هذا لم يصبر على ذلك اذا لم يتحقق فيه هذا الوصف والعزلة هي السلامة السلامه وقد ياتي معنا بحثهم في العزله ان شاء الله تعالى بي بتفصيل قال ابن العربي الدارب الحاذق بصناعته ودربته فتدرب دربته على كذا مثلا على السلاح فتدرب اذا حصل ماذا حصل له قبول قال وينبغي ان يكون له نقيب فطن كييس دليم هذه صفات كم اربع نقيب يعني عارف من طلبته فاطن ذكي كييس دليم صاحب خبره صناعه ماذا يصنع قال يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازله يعني لا يكون في الحلقه على درجة واحدة ويوقظ النائم اذا كان ثم نائم في الحلقه أو قبل الدرس حينئذ يوقظه ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه ويامر بسماع الدروس والانصات لها يعني يؤدب الطلاب بما يوافق الادب هي حلقتي الدرس إن كان نائم ايقظه <تصفيق> ان كان يفعل أو يقول ما لا ينبغي زجره ان كان ثم صوت وجلبه ولغط امر بالسكوت والإنصات اذا هذا الأدب تابع للادب السامي ثم قال رحمه الله تعالى التاسع الادب التاسع من الاداب المتعلقه ب المعلم والعالم فيه في درسه أن يلازم الانصاف في بحثه وخطابه ان ثم مناقشه بين الطالب وبينه بين المعلم ان تكون الطالب على قدر من المناقش يعني يستحق أن ان يناقش يكون مؤهلا فان اذا لابد مما او مما يتعين على المعلم أن يكون ملازما للانصاف فلا يجعل منصبه أنه اعلى من الطالب وكذلك لا يجعل ذلك مسوغا إلى أن يرد كل ما قاله الطالب فيظن حينئذ ان ثم ضعفا يتعلق بما إذا سلم للطنعم هذا صحيح اخطاته ورجعته إلى اخره هذا من محاسن ما يكون من المعلمين أن يلازم أي المعلم الانصاف في بحثه وخطابه سبق في الفصل الأول في الأدب الثامن معامله الناس بمكارم الأخلاق ذكر من الإنصاف وترك الاستنصاف أن ينصف الناس وأن يترك ماذا أن يترك طلب انصاف من الناس يعني يقول الناس ما ينصفوني هذا كذلك داخل فيما ادى الحديث السابق الذي قالط الناس ويصبر على اذهم انصف الرجل عدلة يقال انصفه من نفسه وانتصب هو منهم وتناصف القوم أنصف بعضهم بعضا من نفسه سئل سفيان بن عيينة عن المروءة رحم الله تعالى علي المروءة فقال الإنصاف من نفسك والتفضل على غيرك أن تنصف من نفسك بمعنى انك تجري قولك وفعلك على الموافق للشرع وكذلك الموافق للعرف لا تتساهل في ترك حقوق الناس والتفضل على غيرك ألم تسمع قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان لا تتم المروه إلا بهما العدل هو الانصاف والاحسان التفضل تنصف وتتفضل على على غيرك قال ابن القيم رحمه الله تعالى والله تعالى يحب الانصاف بل هو أفضل حليه تحل بها الرجل مطلقا معلم ام غيره ولو كان زوجا كان ابا الى اخره الانصاف وان كان الصفو عزيزا لكن يسعى الانسان ان يكون ماذا أن يكون من أهل الانصاف بمعنى أنه يقبل الحق ولو كان على نفسه ممن قاله ايا كان ولو قاله عدو ولو قاله عدو ولذلك كما مر معنا تؤخذ الحكمه حتى من من الكافر وليس المراد اننا نبحث في في في متعلقات الكفار نبحث عن الحكمه لا هذا لو عرضت عليك أما البحث هذا الأصل فيه المنع يعني لا تبحث في كتب البدع تقول على فيه فيها حقا اذا لابد من اتباعه الحق يجب أن ان يقبل ويجب ان يتبع اذا نبحث في كتب اهل البدع ونقرى في كتب الكفار والمشركين ومن نحا نحوهم من أجل أن نبحث أو أن نجد شيئا لعله يكون حقا لا ليس هذا المراد مراد اذا عرض عليك في مجادله نحو ذلك حينئذ وجب قبوله فرق بين المسالتين قال ابن قيم رحمه الله تعالى والله تعالى يحب الإنصاف بل هو أفضل حليه تحل بها الرجل خصوصا من نصب نفسه حكما بين الاقوال والمذاهب وقد قال الله تعالى لرسوله وامرت لاعدل بينك والعدل هو الانصاف والانصاف هو العدل كما كما سبق فورثه الرسول منصبه العدل بين الطوائف وان لا يميل احدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحق مطلوبه هذا الاصم لا اتبع إلا الا الحق والحق ما جاء بالكتاب هو والسنه واذا اعتكب ناظر والباحث على كتاب والسنه حينئذ أصاب الحق يسير بسيره وينزل بنزوله يدين دين العدل والانصاف ويحكم الحجة يعني الدليل وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العلم الذي قد شمر اليه ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه لا يثني عنانه عنه عذل عاذل ولا تأخذه فيه لومه لائم ولا يصده عنه قول قائل الى اخر كلامه رحم الله تعالى اذا الانصاف ان يلازمه الانصاف في بحثه وخطابه مع كل مباحث من طلبتي من غيره قال في الاداب الشرعيه بالمفلح فاصل في انصاف طلاب العلم يعني هذا أدب العالم في إنصاف طلاب العلم ومن كان يحابي في التحديث يعني حتى في التعلم والتعليم تنصف هذا ابن عمتك هذا جاء بشفاعه تعلمه وتجيبه وتتسلسل معه في الجواب واخر لا تعرفه تختصر له قد تطرده الى اخره كذلك هذا منافل لي للانصاف منافل لي الإنصاف. قال أحمد في روايه الفضل بن الزيادة قال كان لا ينصفهم في الحديث كان يتكلم عن اسماعيل بن علي كان لا ينصفهم في الحديث قلت كيف كان لا ينصف قال كان يحدث بالشفعات تدرون مع الشفعات ويسمى بالواسطه لا. يعني هذا جاء من طرف فلان فيحدثه هذا لا يعرفه لا يحدثون وجد قديم وحديث والمعصوم من من عصمه الله تعالى ولو كان اسماعيل بن علي او غيرهم قال قلت فإن كان رجل له اخوان يخصهم بالحديث لا ترى ذلك قال ما أحسن الانصاف يعني لو كان له اخوان اصدقاء واحباب ويخصهم بالعلم دون غيرهم هينئ قال الامام احمد رحمه الله ما أحسن الانصاف هذا علم اين وجب عليك ماذا أن تنصف طلبة العلم فكل سائل وطالب للعلم لا فرق بينه وبين القريب كذلك لا فرق بينه وبين قريب قال ما احسن الانصاف ما ارى يسلم اهل الحديث من هذا يعني الحديث القدبان كبار قد وقعوا في شيء من من ذلك وهم يسمح احيانا به بالشفاعات يعني يقبلوا الشفاعه في غيره قال قلت وان كان رجل يقرا رجلا 200 ايه حتى المعلم القران يستمع لهذا جزئا يعرفه حبيبه والاخر قليلا تقرا ماذا نصف جزءا اذا لماذا فرقت قال وان كان رجل يقرا رجلا 200 ايه ويقرا اخر 100 ايه ما تقول فيه هذا يسأل امام احمد رحمه الله تعالى قال ينبغي ان ينصف بين الناس إذا استمعت لهذا 200 ايه فالاخر تسمع منه نفس المقدار هذا الاصل الا اللي لعذر آخر إذا كان لامر آخر لا باس به لكن من أجل أنك تعرفه وهذا لا تعرفه هذا الذي يقصده العلم يعني المعرفة لها أثر المعرفة والمحبه والصداقه لها أثر فيعطي من يعرفه اكثر ممن لا يعرف هذا لا ينبغي قال وإن كان رجل يقرا رجلا 200 ايه ويقرئ اخر 100 ايه ما تقول فيه فقال ينبغي أن ينصف بين الناس هذا جواب لي ما احمد رحمه الله تعالى وقلت له انه يأخذ على هذا 200 ايه لانه يرجو ان يكون عاملا به يعني اولا وتعولا وهذا ارجو ان يعمل به والاخر لا قال ويأخذ على هذا اقل لانه لا يبلغ هذا في العمل ما ترى فيه يعني علل قال الذي اعطيته 200 ايه سمعت له ارجو ان يعمل والاخر لا ارغب منه ذلك فقال الامام احمد ما احسن الانصاف اذا ملازمه الانصاف مطلقا ما احسن الانصاف في كل شيء هذه وساوس قد يريد الشيطان على الانسان من اجل ان يسوق كل من اراد شيئا لابد أن يوجد له ماذا تعليلا هذه قاعده عامه عند عند الصالح والطالح كل ما اراد ان يفعل شيء لابد أن يقدم له مقدمات وان يجعلهم ماذا يجعلهم مما جاء به الشر يسوقهم حتى اهل الباطل الآن اذا ارادوا شيئا منا الامور المتعلقه بالمجتمع ونحو ذلك لابد ان ياتي بي اما ايه واما حديث واما فتوى كذلك به فلان يا تحدث مره سياره بها فلان هذا يكفي قل لا يكفي لابد من الرجوع إلى كتاب والسنه قال هنا رحمه الله تعالى وقال في روايه المروذ عيسى كان منتصبا للناس لحافظ كان يحدث بالشفاعه يعني هذا منتصب للناس يحدث الجميع لا يفرق بين هذا وذاك والاخر لا لا يحدث الا بالشفاعه يعني باستثناءات قال وروى الخلال قال اخبرنا العباس ابن محمد قال حدثنا ابو سليمان الأشقر قال كنا عند حماد بن زيد بالبصره فجعل يقبل على أهل البصرة ويحدثهم فقلنا تقبل على هؤلاء يتدعونك قال أهل بلدي أحق بالحديث منكم عنده حجه <تصفيق> قال وسمعت العباس ابن محمد يقول ربما كنا عند احمد بن حنبل ايام الحج هذا يختلف الغريب ايام الحج ذا يختلف يعني قد يكون ثم موجب شرع دل عليه الشرع يعني هذا الذي أتى من خارج وجاء لي ايام هي ايام معدوده والتقى باهل العلم فخصوه بالعلم هذا لا به يدل عليه دليل شرعي لانه ليس بموجب ماذا المعرفه وعدم المعرفة بل هذا ماذا هذا غير معروف اصلا يكون غريبا والبحث السابق بماذا؟ في ماذا في الغريب وفي القريب يعني الحبيب صديق هذا يخصه ويترك الباقي هذا لا بالعكس هذا يكون موافقا لي للشريعه فكلمه احمد في الحج يخص الذين يقدمون من خارج بالعلم والتعليم والتحديث لان هذا سيبقى اياما معدوده ثم ما يذهب فهو أولى قال اهل بنعام قال وسمعت العباس بن محمد ان ربما كنا عند أحمد بن حنبل ايام الحج فيجيئها اقوام من الحجاج فيقبل عليهم ويحدثهم ويترك هؤلاء انتم معي فربما قلنا له في ذلك لماذا خصصتك فيقول هؤلاء قوم غرابا والى ايام يخرج علل بموجب شرع وهذا لا باس به لا بأس به البت قال عن سفيان الثوري انه جاء الى يونس فاخذ يساله ويملي عليه ومعه الواح فلما قام قال نسالك فلا تحدثنا وتحدث سفيان غار قال سفيان قريب يعني ليس من من اهل البلد هذا استثناء ولذلك له ادب خاص عند اهل العلم وعن ابي الدرداء قال رضي الله تعالى عنه قال لن تزالوا بخير ما دام العالم يعدل بينكم بعلمه لا يحيف لا يمين وعن ابي العاليه في قول تعالى ولا تصعق خدك للناس قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء لا فرق بينهما وقال ابن عاون كلم محمدا في رجل يحدثه فقال لو كان رجل من الزندي لكان عندي وعبد الله ابن محمد في هذا سواء لا فرق بينهما البت يعني لم يقبل الشفاعه كلموه بماذا أن يخصه بتحديث قال لا لو كان رجل من الزنج و العرب القح هما عندي سواء لأن العبره بماذا بالدين والتقوى والاسلام ما دام هذا طالب علم طالب حديث وهذا كذلك فلا فرق بينهما البتة إلا إذا كان كما ذكر من صنيع لم احمد رحمه الله تعالى أنه يخص الغريب بشيء من التحديث هذا دل عليه الشرع دل عليه الشرع اذا الانصاف هذا ملازم لي العالم بين طلابته لا يخص احدا دون دون احد والانصاف عزيز كما ذكرنا وذكر الامام احمد ان اهل الحديث قدماء يقعون في ما يتعلق بي بالشفاعات تقبلون شفاعات في التحديث إذا أنت لم تنصف اخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل وقالوا ثلاثة من حقائق الإيمان الاقتصاد في الإنفاق والابتداء بالسلام والانصاف من نفسي وقال مالكم لو دينار وليس في الناس شيء أقل من الانصاف ليس في الناس شيء أقل من من الانصاف لذلك قال الانصاف عزيز هذا من القدم وعن أبي عوانة أنه حدث قوما منع آخرين واسمعه شيما رجلا بشفاعه أحمد وعن أبي عاصم أنه كان إذا جاءه انسان من قبل السلطان او شفاعه حدثه مع أصحاب الحديث يعني لو جاء الشفاعه من السلطان ولي الامر على حد فلان قال لا, لا. كلهم سواء اذا يجلس معه طلبه العلم ولم يحدثه دونهم ولم يخصه اذا أن يلازم الانصاف في بحثه وخطابه مطلقا سواء كان مع طالبته أو مع غيرهم قال ويسمع السؤال من مورده على وجه هذا ادب يتعلق بالمباحثه قد يسال طالب العلم سؤالا عنيدا يسمعه من مورده على وجهه كما هو لا يزيد ولا ينقص وان كان صغيرا كان طالب العلم السائل صغيرا لا باس به ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائده من الذي يحرم المعلم لانه قد يكون هذا الصغير عنده من الذكاء والفهم ما قد استنبط شيئا من النص أو اورد اعتراضا أو تناقضا على المعلم أو كذلك المعلم ليس بالمعصوم حينئذ قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير فاذا منعه من السؤال او دخل عليه ووجه السؤال توجيها اخر عين قد حرم نفسه الفائده حرم نفسه الفائده قال واذا عجز السائل يعني الطالب مثلا عن تقرير ما اورده قد لا يحسن ان يسال طالب العلم قد يحسن السؤال وقد لا يحسن وما أكثر من لا يحسن السؤال قد يحسن لان الطالب قد لا يتعلم لا لا يقرأ هذه المسائل التي يذكرها العلم في أدب السؤال ونحو ذلك فيسال هكذا من راسه فينذ يقع فيه في خلط فاذا كان المعلم يرى من الطالب انه لم يحسن السؤال وفهم مراد السائل حينذ ارجاءعانه يعني اعانه على أن يسال عانه على حسن سؤاله هذا الذي عانه قال إذا اذا عجز السائل عن تقرير ما اورده أو تحرير العبارة فيه يعني في سؤال يما حرر عباره اتى بعبارات خارج عن الدرس لحياء أو قصور ووقع على المعنى عبر عن مراده يعني عبر المعلم عن مراد السائل إذا لم ياتي بعبارات أو قصرت به العبارات وفهم المراد فهم مغز السؤال حينئذ اعانه المعلم فاورد السؤال على الوجه الصحيح وبين وجه اراده ورد على ما رد عليهم اذا كان ثم رد بينه وبين غيره ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره فمقصود بهذا أن السائل قد لا يسعفه من العبارة أو نحو ذلك يكون كقصور في العلم أو في الفهم أو لحياء فلم يقع السؤال على وجهه ان اذاعنه المعلم إذا فهم المراد واجابه على ما وإذا رد أحد على السائل رد عليه ويبين أن هذا مما قد يقع ثم قال رحمه الله تعالى من الادب المتعلقه الذي يدخل تحت هذا الأدب ويتروى تانا ولا يتعجل ويتروى فيما يجيب به اذا عندنا سؤال وعندنا جواب سؤال يقع من الطالب فله أدب وكذلك الجواب يقع من المعلم وله آداب من الاداب أن يتروى يتانى أن لا يستعجل في الجواب ويتروى فيما يجيب به وهذا محل اتفاق بين بينه العلم لأن العجلة مذمومه وفي التاني سلامه كما كما يقال قال ابن وهب سمعت مالكا يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق حمق يعني العجله في الفتوى والجواب هكذا يسمع السؤال دون ان يتمعن فيه فإذا به قد يسبق الجواب نهايه السؤال من تام من السؤال بعد وإذا به الجواب قد وصل حيرذا قال هذا لم يتانى ولم يتروى قال مالك العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخراق وكان يقال التاني من الله والعجلة من الشيطان هو حديثا لكنه ضعيف قال ابن مفلح نقل الميمون عن إمام أحمد أنه سئل عن حديث فقال سن أصحاب الغري فإني اخاف ان اتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فاختق لو كان ثم غير رحمه الله تعالى لاستعجل واجاب بالظن اظن كذا وقال ابو الوليد الطيالسي سمعت شعبه قال سألت الأصمعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يغان على قلبي ما معنى يغان قال فقال لي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم فقال لو كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم لفسرت ذلك لكن لم يستعجل لانه يحتاج الى تاني ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترقوا عليهم وعن الاصمعي عن معتمر ابن سليمان عن ابيه قال كانوا يتقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يتقون تفسير القرآن والمراد الاتقاء هنا ليس المراد انه لا يفهم معناه هو اما في السنه اما القرآن انما اراد أن لا يتعجلوا يتقون العجلة في تفسير القرآن أن يفسروه بالراي غير المحمود وكذلك يتانون في العجله فيما يتعلق بتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا اولئك ائمه حفظ عنهم العلم وما من عالم الا وله قول في ايه أو في حديث ودل ذلك على أن مراده بالاتقاء هنا هو العجله يتان ويتريث أما كلما سمع ايه قال هذا كذا وكذا دون ان يرجع دون ان يستحضر واحيانا يكون الانسان بعيدا عن العلم لذلك الطالب العلم والمعلم اذا كان بعيدا عن المسألة كان ادعى ان يترو يتأنى لأن المسائل قد تكون قريبة وقد تكون بعيده حينئذن البعيد هذا قد يكون فيه شيء من من الظن يدخل الظن يدخل النسيان ونحو ذلك قال كانوا يتقون تفسير القرآن كما يتقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم او قال كانوا يتقون الحديث كما يتقون تفسير القرآن وكان احمد يجي إلى أبي عبيد يساله في الغريب يعني يرجع الى اهل اللغه روى روا ذلك الخلال وقال ابو داود قلت لأحمد كتاب كتابه كتاب الغريب الذي وضعه قاسم بن سلام قال قد كثرت جدا يشغل الانسان عن معرفه العلم لو كان تركه على ما كان اولا يعني كثرت البحث فيما يتعلق بالغريب قال رحمه الله تعالى واذا سئل عن لم يعلم قال لا اعلم إذا رتب لك المساله اولا فيما يتعلق بصفه السؤال ثانيا فيما يتعلق بالجواب يتأنى ويتري ثم يجيب هذا إن علم وان تأنى وتريث فوجد أنه لم يعلم اينذ ماذا يصنع يفته أو يقول لا اعلم يقول لا اعلم هذا محل الفاق بين العلم لذلك قال إذا سئل عما لم يعلم قال قال يعني تكلم لا أعلمه أو قال لا أدري ينفي العلم عن النفس وهذا نوع من العلم كما مر معنا بالامس ما يتعلق بالعلم بايات الصفات يتكلم بها على وفق لسان العرب وما جاء به الشرع وهذا علم لانه إثبات ما اثبته الشرع واذا جاء الى الكيفيات حينئذ قال الله أعلم لأن الشرع لم يجي بذلك الاول علم وهو اثبات والثاني علم وهو وهو النفي من العلم ما هو نفي فاذا قال لا أدري هذا علم وقال الله اعلم اينذ ماذا يكون من العلم قال فمن العلم أن يقول لا أعلم هذه ينبغي ان يكتبها طالب العلم امامهم من العلم المثبت أن يقول لا لا اعلم لا أعلم. وعن بعضهم لا ادري نصف العلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اذا اخطا العالم لا ادري اصيبت مقاتلهم. مقاتل مقاتل عن المواضع التي إذا ضربت قتل كذلك إذا جاء في موضع قد يضرب به برصاص فيصيب في موضع لا يقتل وفي في موضع مباشره يموت هذا المراد به اصيبه مقاتل يعني المواضع التي لو ضربت لكان فيه الموت وكذلك لأنه ماذا كما قال بعضهم أنه قد يفتي هكذا نص قدماء عدل امام احمد انه قد يفتي فيمرق من الدين خطير او لا نعم قد يفتي فتوى وهو يعلم أنه يتكلم على غير علم فقد يمرق من الدين لا سيما فيما يتعلق بمسائل الكبار قال هنا اذا اخطا العالم لا ادري اصيبت مقاتله وقيد ينبغي للعالم ان يورث اصحابه يعني من معه من اقران وطالبوا علم لا ادري لكثره ما يقولهم قال محمد بن عبد الحكم سالت الشافعي عن المتعه كان فيها طلاق أو ميراث أو نفقه في خلاف تجرب أو شاله فقال والله ما ندري بل حلف هنا قال والله ما ندري دل ذلك عن ما ندري هذا نصف العلم واكده ولا شك أن ان القسم يعتبر من اساليب التاكيد حينئذ قال والله ما, ما ندري قال هنا قال الاجر فلو ادب العلماء أنفسهم وغيرهم بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها لو أدب نفسه اولا وادب غيره على ذلك فيما لا يعلم يقول الله اعلم انتفعوا بها وانتمع بهم غيرهم وبارك الله لهم في قليل علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم واما الحجه للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمهم فلا يستنكف أن يقول لا اعلم لا يستكبر ولا يتعاظم إذا كان لا يعلم وهذا طريق ائمه المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من ائمه المسلمين اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم لانه كان اذا سئل عن الشيء بما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا ادري وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله أعلم به ولا علم لي به ولا يتكلف ما لا يعلمهم فهو اعذر له عند الله يعني لن يسالك الله عز وجل صح هم لا اذا سئلت بمساله لم تتقنها ليس في مباحه مع طلبه العلم وانما المراد فيما يتعلق بالفتوى يعني سيعمل بها فقلت الله أعلم هل ستحاسب لا قطعا محل الفاضل لكن لو افتى بغير علم واجاب وهو لا يدري فاجاب قال يجوز لا يجوز حرام بطلة الصلاه ها يسال يسال اذا فهو اعذر له عند الله عز وجل اذا قال الله تعالى لن يسأله الله تعالى البت بل هو ماجور لانه احال العلم الى الله عز وجل وعرف قدر نفسه قال هنا ولا يتكلف ما لا يعلم فهو اعذر له عند الله وعند ذوي البالب هذا كلام الرحمن تعالى وعن مسروق قال قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ايها الناس من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا اعلم إذا علمت فتكلم واذا لم تعلم اذن قل الله اعلم والله اعلم قال فليقل لا اعلم والله اعلم فان من علم المرء ان يقول لما لا يعلم الله اعلم وقد قال الله تعالى قل ما اسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين يتكلف شيئا لا لا يحسنه ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا ادري اصيبه مقاتله وقال بعض الحكماء من العلم الا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق بما يعني جعلوا من الكلام بغير علم أن يتكلم بكلام أهل العلم ولا يحسنه قلت لكم فيما سبق أن بعض الناس قد يتصدر وياتي بكلام أهل العلم فيضل الظال أنه يفهم ما يقرأ وليس كل من قرأ شيئا فهمه وليس كل من القى معلومة فهمها عنيد مما يكون من الجهل ومن نسبة العلم ومن نسبة نفسه للعلم وليس اهلا أن يتكلم بماذا بكلام اهل العلم ولا يحسن اذا يكون داخل في هذا النوع قال من العلم الا تتكلم فيما لا تعلم الذي لا تعلم تتكلم فيه بماذا بكلام من يعلم فحسبك جهلا من عقلك ان تنطق بما لا تفهم وقال علي بن ابي طالب وما ابردها على القلب إذا سئل أحدكم فيما لا يعلم أن يقول الله على باردا على قلبه وان العالم من عرف ان ما يعلم فيما لا يعلم قليل وقال عبد الله بن عباس لو ان احدكم يكتفي من العلم لكتفى منه موسى على نبينا عليه السلام لما قال هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد قال ابن مفلح قال ابن عباس اذا ترك العالم لا لادري اصيبت مقاتله وقال علي بن حسين وقال مالك كان يقال إذا اغفل العالم لا أدري وصيبه مقاتله وقال أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اماما المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء وقال الشعبي لا ادري نص العلم وصح عن ابن عمر قال رضي الله تعالى عنهما قال العلم ثلاثه كتاب الناطق وسنه الماضيه ولا أدري وجعل الجزء الثالث لا ادري وقال احمد في روايه المروزي ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه يعني لا ادري والله اعلم لها جهتان جهه عند عدم العلم وجهه عند العلم كذلك وقد يسأل عن علم ما ولا يحسن أن يذكره فيقول الله اعلم يورى في ذلك فليس كل العلم حينئذ يذكره قال ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يسال فيقول لا ادري حتى اسال جبريل وقال عبد الله قال عبد الله سمعت ابي يقول كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق ويقول من يحسن ذا يعني يترك بعض الابواب ومن يحسن ذا وقال سفيان لقد كان الرجل يوسفته فيفتي وهو يرعد يعني يرتعش وقال سفيان من فتنه الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام احب اليه من السكوت ان يتكلم أحب اليه من ماذا من السكون اذا شعر بذلك فهو فتنه فقال المروذي لابن عبد الله ان العالم يظنونه عنده علم كل شيء فقال قال ابن مسعود ان الذي يفت الناس في كل ما يسئلتونه لمجنون كلما سئل صباح مساء سنين انت تمر تسال ليس فيه واحد الله اعلم قال انه لمجنون يعني وقع في حرج وانكر ابو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات قال وسمعت ابو عبد الله يقول ليتقن لها عبد ولينظر ما يقول وما يتكلم فانه مسؤول ونقل المروذي ان رجلا تكلم بكلام انكره عليه ابو عبد الله قال هذا من حبه الدنيا امام احمد راى شخصا يسال فيجيب ولا يقول الله اعلم قال هذا من حبه الدنيا يسال عن الشيء الذي لا يحسن فيحمل نفسه على على الجواب وقال مالك ما افتيت حتى شهد لي سبعون اني أهل لذلك وقال ابن عيينة وسحنون ادسر الناس على الفتيا أقلهم علما قال سحنون اشقى الناس من باع اخرته بدنيا غيره وقال فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال يعني الفتيا ولو كان بالصواب هذا فتنه لانه يدعو الناس إلى الى ان يسالوه وحينئذ نكون ماذا كلما سئل سؤال سؤالا قد يستحي أن يقول الله اعلى عين لي صار فتنه اشد من فتنه المال فقال سفيان ادركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا وقال أعلم الناس بالفتيا اسكتهم عنها واجهلهم بها انطقهم فيها وبكى ربيعه فقيل ما يمكيك فقال السفتية من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم سفتيه من العلم عندهم وهذا قد ظهر في الإسلام أمر عظيم وكذلك وقال وبعض من يفتيها هنا احق بالسجن من السراق يعني السجن هذا فيه وفيه مما فيه من هو سارق كذلك من يفتي بغير علم اولى بالسجن من من هؤلاء والعكس هو الذي وجد وبالصحيحين عن عبد الله بن عامر مرفوعا ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يوقع عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلو حديثه صحيح يدل على ماذا على ان الناس إذا لم يجدوا عالما لابد ان يسأله ثم من سئلوا يعلمون انهم ليسوا بعلماء ومع ذلك ماذا ما يقول الله اعلى ولا يطلبون العلم وانما يفتون حين ضلوا وضلو في انفسهم وضلو غيرهم هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس قال رحمه الله تعالى هنا واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهله بل يرفعه لانه دليل على ماذا على تقواه دليل على العلم لا ادري يدل على العلم لا على العكس الذي يظن أن لا أدري تدل على الجهل فيستحي هذا جاهل جاهل بما يعلم فضلا عاملا لا يعلم بل يرفعه لانه دليل على عظم محله وقوه دينه وتقوى ربه وطهاره قلبه وكمال معرفته وحسن تثبيته أو تثبته وحسن تثبته وقد روينا معنى ذلك عن جماعه من من السلف وانما يئنف من قول لا ادري من ضعف ديانته قلت وقلت معرفته يعني بالله تعالى وبالشرع لانه يخاف من سقوطه من اعين الحظ هو هذا المؤخذ يخاف ان يسقط من ماذا من اعين الناس وهذا جاهل نحن سالناه مساله واحده فاجاب والثاني والثالث والرابعه والعاشره والعشرين يقول الله اعلم اذا هذا لا يفهم شيئا هكذا في ميزان الاغبياء والحمقه انه لا يفهم شيئا هذا لا شك انه باطل قال لانه يخاف من سقوط من اعين الحاضرين وهذه جهالة ورقه دين وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه يعني يفتي بخطا وينتشر بين الناس سن سنه سيئه عليه وزرها وزر من عمل بها ويتصف عندهم بما احترز عنه قال ابن الجوزي في صيد الخاطئ إذا صح قصد العالم إذا صح قصد العالم قد لا يصح يعني اذا صحت نيته وصح قصده اذا صح قصد العالم استراح من كل كلف التكلف يعني لا يتكلف البت مطلقا لا يعامل الله الا ربّه جل وعلا قال فإن كثيرًا من العلماء يقول جوزي كثير من العلماء يئنفون من قول لا ادري فإن كثير من العلماء يئنفون من قول لا ادري فيحفظون بالفتوى جاههم عند الناس يعني يفتي فيما لا يعلم من أجل أن يحفظ مكانته ومنزلته عنده عندنا لالا يسقط من من اعينهم هذا هو المحاك في ما يتعلق بهذه المساله لالا يقال جهل الجواب وان كان على غير يقين مما قاله ان لا يدري او انه يدري لكنه ليس على يقين ولفته لابد ان تكون غالبه ظن أو يقين وهذا نهاية الخذلان قالوا قد عن عمالك مالك بن انس رحم الله تعالى ان رجلا ساله عن مساله فقال لا ادري سال مالكا عن مساله فقال مالك ماذا لا ادري فقال الرجل لو سافر سافرت البلدان اليك جاء من بعيد فقال ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا ادري لا يهمني يعني لا يعنيني انك تذهب الى بلدك وانت قد رحلت الى مالك رحمه الله وقال مالك لا ادري ولا ادري هذه عندك مساويه أجهل اذا اذهب قل ما شئت بما يتعلق بي وصفى قال فانظر هو ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول فانظر الى دين هذا الشخص يعني مالك رحمه الله تعالى ما الذي اوجب له ذلك الا الدين فانظر الى دين هذا الشخص وعقله كيف الصراحه من الكلفة و وسل نعم وسلم عند الله رضي الله عنه ثم إن كان المقصود الجاه عندا فقلوبهم بيد غيرهم يعني اذا قصدوا الجاه عند الناس الناس لهم قلوب هي التي تحب وتعظم وتجل هذا القلب بيد من بيد لا عجز اذا لا يطلبوا محبة الناس وثناء الناس وتبجيل الناس بما يغضب الله تعالى وانما يكون بماذا بما يوافق الشرع فلو وافق الشرع فقال لا أدري الله أعلم لكانت المحبه ثابته بي قلوبهم والعكس قال فقلوبهم بيد غيرهم والله لقد رايت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه هذا قال مجوزي رحمه الله تعالى راى ساكن عبادا من اهل العلم لكنه ليس محبوبا عند عند الخلق قال وقدره في النفوس ليس بذاك ورايت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته فتتبرت السبب فوجدته السريرة يعني ما يكون في في القلب كما روي عن انس بن مالك انه لم يكن له كبير عمل من صلاة وصوم وانما كانت له سريرة فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه فالله الله في السرائر انه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر قال رحمه الله تعالى وقد ادنى الله العلماء بقصة موسى مع الخضر عليه الصلاه والسلام والخضر على الصحه والنبي حين لم يرد موسى العلم إلى الله عز وجل ما سئل الاحد في الأرض أعلم منك والقصبه صحيحين أن موسى عليه السلام قام قطيمه في بني إسرائيل فسئل أي الناس اعلم فقال أنا فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال له بلا لعبد بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي وما لي به وربما قال سفيان أي ربي وكيف لي به قال تأخذ نحوتا ما في مقتل حيث ما فقدت نحوتا فهو ثما فذكر الحديث اذا عاتبه الله عز وجل على على ذلك قد ذكر الشيخ سلام محمد بن دلهاو تعالى فوائد مستنبطه من هذه القصه مما يتعلق بالعالم والمتعلم كما في الدرر في الجزء 13 صفحه 200 صفحه 324 قال الخامس اداب العالم المتعلم يعني مما يستنبط من هذه قصه ما مسائل الأولى تسميه التلميذ تسميه التلميذ الخادم فتا سموه ماذا فتاه ثانية أن تلك الخدمة مما يرفع الله بها كما رفع يوشا ثالثه تعلم العلم ممن دونهم الرابعه اتخاذ ذلك نعمه يبادر اليها ولا نقمة يبغضها خامسه التعلم بعد الرياسه هذا لم يمنعه يكون نبيا ورسولا ثم يطلب العلم سادسا الرحله في طلب العلم سابعه رحلة الفاضل إلى المفضول ثامنه ركوب البحر لطلب العلم ومثله الطائرة قال التاسعة شروط الشيخ على المتعلم يشترط عليه لا باس به دل الداله دلت على ذلك عاشره انتظام المتعلم للشروط من يقول هذا مخالف للشره الحاديه تعاصم الاعتذار بالنسيان الثانيه عشر قبول الاعتذار الثالثه عشر آدب المتعلم لقوله هل اتبعك هذا سئذان الى اخره الرابعه عشر قبول نصيحه الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك يعني ينصحك في أي مسألة كان حينئذ أن تتثق فيه وتاخذ منه علم الحلال والحرام وتجعله حجة في الشرع فما دون ذلك من باب أولى وأحرى قال لك هذا الطريق ليس بسوي هذا الكتاب ليس براجح هذا المعلم لا يحصل الأخذ عنه إلى آخره حينئذ كما وثقت بعلمه في فيما يتعلق بالحلال والحرام وكذلك في في هذا النوع قال وإن كنت افضل منه عشر ان من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه 16 أن من المسائل ما لا ينبغي للمسؤول أن يجيب عنها هذا من العلم والفقه يعني بعض المسائل من الفقه الا يجيب عنها الا يجيب عنها بشرط الا يترتب عليها مفاسد تضليل للناس 17 عفاء المعلم مما يكره لا أريد هذا الجواب لا أريد هذا السؤال فعفاءه من الأدب عشر مفارقه المتعلم إذا خالف الشرط اشترط عليه فيقبل الشرط فاذا خالف حينئذ نقول له ماذا اذهب عشر احتمال المشاق في طلب العلم لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال المصنف رحمه الله تعالى العاشر من الاداب المتعلقه بادب العالم في درسه أن يتودد مود المحبه تمام مر معنى ان يتودد لغريب حضر عندنا كما سبق فيما يتعلق بي بالتخصيص قلنا الاصل ماذا أن ينصف بين طلبة العلم لكن إذا جاء غريب لا باس يخصه ببعض الاداب كما يخص ببعض العلم يخص ببعض العلم معنى أنه يعطيه من وقته ما لا يعطي غيره هذا الاصل أن يتودد لغريب أو الذي نزع من اهلي وعشيرتي يعني مسافر كما يقال الآن المسافر سما غريبا حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره يعني يتوسع معه من اجل ماذا أن ينشرح صدره لانه غريم بمعنى انه ترك أهله وقد يكون زوجه واولاده وامه وابه حينئذ يكون في نفسه شيء من الضيق او يكون عنده شيء من الشعور بالغربه ونحو ذلك فيحصن من المعلم ان يخصه به بهذا الانشراح فان للقادم دهشه دهش الرجل وتحير وبابغ طريما ودهش فهو مدهوش ولا يكفر الالتفات والنظر اليه استغرابا له فإن ذلك مخجل يعني اذا لم يكن له سابق معرفة وجاء غريب فجلس في الحلقه حينئذ يتلفته اليه كلما تلتفت اليه هذا يحرجه او لا يحرجه لماذا لانه كانه يقول له من انت من الذي اتى بك بس كذلك الا اذا ارتاب فيه فشيء <تصفيق> اخر ذا <تصفيق> قال فان ذلك مخجله ايذ لنشاع عنه ماذا أنه يخشى ويخاف قطعا عن الدرس وإذا أقبل بعض الفضلاء من الاداب المتعلقه بحضور الدرس وإذا أقبل بعض الفضلاء سواء كان من طلبه العلم أو من اهل العلم وقد شرع المعلم في مساله أمسك عنها حتى يجلس يعني ذلك الفاضل وان جاء وهو يبحث في مساله اعادها له أو مقصودها هذا قد يحسن قد لا, لا يحسن حسب اعتبار العراء بمعنى أنه لو جاء راء عالما قد حضر وراد ان يجلس وهو يتكلم في مسألة في أثنائها قال توقف حتى ياتي العالم فيستمع المسألة من اوله يعني أدبا مع اهل العلم مع الفضلاء وإذا كان مضى فيها واكملها اعاد مقصودها على كل هذا لا ينبغي عليه كبير علم واذا اقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعه يعني الطلاب بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس فليؤخر تلك البقيه ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه ثم يعيدها يعني ما يتعلق بماذا بعالم أو فقيه أراد أن يحضر الى الجلسه يعني حلقه العلم فإذا وصل وهو يتكلم في مساله لو واصل فيه شرحها قد يصل فيجلس ثم الناس يقومون فدفعا لهذا الحرج أن يتوقف فيشتغل بماذا بمساله أخرى حتى يأتي فيبقى ثم يعيد المساله لالا يقع فيه شيء من الحرج قال الى ان يجلس الفقيه ثم يعيدها أو يتم تلك البقيه كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه عند جلوسه قال وينبغي كذلك ينبغي يعني مما يحسن وينبغي مراعاه مصلحة الجماعة يعني الطلبه اصحاب الحلقه في تقديم وقت الحضور وتاخيره اذا لم تكن عليه فيه ضروره ولا مزيد كلفه يعني بدأ الدرس متى يكون هذا يكون باعتبار ماذا باعتبار المتعارف عليه فلا يقدم ولا يؤخر على ما تعارف عليه الناس فاذا كان الدرس بعد المغرب حينئذ لا ياتي في يوم من الايام ياتي قبل المغرب أو يكون الدرس بعد العشاء فيجعله بعده متأخر بي بساعات لا وانما يبقى على ما تعارف عليه الناس قال وافتى بعض اكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة يعني موقوفه قبل طلوع الشمس هذا غير معتاد اذا المدرسه الموقوفه بمعنى ماذا أنه سيجعل له راتبا بمعنى أنه مدرس باجره كما يقال حينئذ لا يجوز له أن يخالف معتاد عليه أهل ذلك الزمان فاذا كان الدرس بعد الفجر لا يجعل قبل الفجر وإذا كان الدرس بعد طلوع الشمس فلا يجعله قبل طلوع الشمس فإن خالف قل لا يستحق المعلوم يعني لا يستحق المكافاه أو الأجرة لماذا لانه فوت الفائده على على الناس قال وافتى بعض اكابر العلماء ان المدرس اذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو اخره إلى بعد الظهر إلى بعد الظهر لم يستحق معلومه التدريس يعني خالف المعتاد حينيذ لا يستحق الاجر إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفته العرفه المعتاده في ذلك إلا إذا شرط الواقف حينئذ كما مر الشروط معتبره ولذلك قلنا المصنف يذكر الشروط كثيرا حينئذ يكون الشرط معتبرا فلا يستحق لمخالفته العرف المعتاده في ذلك فاذا قدم وأخر وكان ثم جعل من جهه ولي الامر او بيت مال المسلمين حيث لا يستحق ذلك إلا إذا وافق العرف المعتاد إلا إذا كان ثم شرط في مدرسة موقوفه هينئ يلتزم الشرط قال الحادي عشر جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس الله اعلم والله اعلم يعني اجعله ماذا خاتمه وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب لكن الاولى أن يقال يعني عادة أهل العلم إذا ختموا الدروس أن يقول والله اعلم وكذلك إذا كتب فتوى يقول والله اعلم يعني يرد العلم الى الله عز وجل واحيانا يذكرون ماذا يقول والله الموفق وبالله التوفيق وبالله التوفيق لا اشكال فيه اما الموفق هذا إذا جعل اسما لله عز وجل فلا فلم يثبت انه من قبيل الاسماء وانما قد يجعله ماذا يجعله من قبيل الاخبار هو اعم من باب صفات عند العلم قال هنا وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب لكن الاولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس كقوله وهذا آخره يعني آخر الدرس لا يجعل هذا الذكر علامة على الختم وانما يقول هذا آخر الدرس ونقف على هذا وسنتم ما ياتي الى اخره والله اعلم فيجعل الله على ماذا تابعته فلا يجعلها هي المسعره ختم الدرس او وما بعده يأتي إن شاء الله ونحو ذلك ليكون ماذا ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى خالصا لذكر الله تعالى لكن هذا يحتاج الى دليل من حيث إنه ذكر مضطرد لا شك أنه من باب الاخبار أن يقول والله اعلم لكن كونه ذكرا مضطردا يحتاج الى نيه فللاستغفار والتسبيح ونحو ذلك هذا يحتاج الى الى دليل فلا باس ان يجعل الله اعلم خاتمه للدرس خاتمه للخطبه ونحو ذلك وكذلك الفتوى قال خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناهم ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس باسم الله الرحمن الرحيم هذا يحتاج الى تخصيص ان كان يفعل لا به لكن الاضطراد مع النيه والتعيين هذا يحتاج قلنا كل ذكر لابد من ماذا لابد من نص كل ذكر معين لابد من نص ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته فيقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الدرس والأول افتتاحه بالحمد ويكون خاتما بماذا بذكر الله تعالى نقول الله اعلم لكن لا مانع أن يكون الله اعلم وينوي به قرب الى الله عز وجل ويكون خاتمه للدرس لا اشكال فيه ثم ذكر من الادب المتعلق به بهذا الادب ال عشر قال والاوله للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعه يعني بعد الطلاب يتأخر يقوم الطلاب أولا ثم يبقى هو قليلا فان في فوائد وآدابا له ولهم منها عدم مزاحمتهم لا يزاحم الطلاب وثانيا هذا اذا خرج او خرجوا معا هلذا حصل مزاحمه ومنها ان كان في نفس أحد بقايا سؤال ساله يعني بعض الاشكالات قد تكون لطلبه العلم فيحتاج الى ان يسال فيبقى المعلم من اجل ان ان يسال الا إذا كان يمنع السؤال مثلنا نمنع السؤال بعد الدرس عن إذ لا لا يبقى قال ومنها عدم ركوبه بينهم ان كان يركب وين ذلك هذا معطوف على قول ما ما سبق اذا لهذه الفوائد قال يتأخر قلنا هذا من العراف التي تتغير وتتبدل ان راى أن يقوم قام قبل الطلاب بل له ان يجلس الطلاب ان تنتظروا حتى يمشي لا باس به هذه ما التعيين بمثل هذه الاداء ما انزل الله بها من سلطه عل ليس بها نص وانما هذه تختال اختلاف العراف ونحو ذلك قال ويستحب اذا قام أن يدعو السحب يعني ثابت شرعا استحبابنا استحباب شرعي ويستحب اذا قام ان يدعو بما ورد به الحديث سبحانك اللهم بحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه واتوب اليك هذا حديث اثبته كثير من أهل العلم وتوسع الحافظ من حجر رحمه الله في الفتح في النكت في صحته بعض العلم يرى ضعفه لكنه الله اعلم انه ثابت وهو يسمى بكفارة المجلس اي اللوظ الواقع في المجلس إن كان ثم لغط صار كفاره ان كان ثم طاعه وذكر وحنين صار كالطابع قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم مجالسه بكفاره المجلس وأمر أن يختم الناس أو أن تختم المجالس بذلك ثاني عشر وهو الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى الاداب ألا ينتصب للتدريس اذا لم يكن اهلا له اهليه نتكلمنا عنها كثيرا ليس كل أحد يجوز له ان ينصب نفسه للتدريس ولا للتعليم ولا للخطابه ولا لافتاء الناس نحوالك الا اذا تحققت فيه الاهليه بان يكون على علم قال الا ينتصب للتدريس اذا لم يكن اهلا له ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه بمعنى أنه قد يتصدر وعنده جمله علم لكن بعض العلوم قد لا يحسن تدريسها فلا ينبغي أن يدرس علما لا يفقهه قد يكون عنده علم النحو لكن ليس كل من عنده علم النحو يكون قادرا على تدريسه كذلك قد يكون عنده علم الحديث عنده عنده علم التفسير لكن لا يكون قادرا على تدريسه ولذلك نقول دائما اذا اعتنا طالب العلم بالمتون وعرف كيفيه اقراءها حين يتعلم العلم ويتعلم كيف يعلم العلم فذلك ولذلك ان تاخذ العلم من المعلم وتاخذ كيفية انقال علم تجمع بين بين الامرين من كان لا لا يحسن الثاني ولا ينصب ذهنه الى اتقانه وهو كيفيه انقال علم وكيفيه شرح المساله وكيفية الوقوف مع الجملة وتقليب الى اخره لقد لا تكون عنده ملكه في ذلك بل قد لا يكون اهلا لتدريس اذا قد يضبط العلم ولا يكون اهلا ليته قد يكون عنده قصور في في العلم قال ولا يذكر درسا من علم لا يعرفه سواء اشترط الواقف أم لم يشترطه يعني لو اشترط عدم الاهليه هذا شرط ملغي لانه مخالف للشرع فإن ذلك لعب في الدين والزراء بين الناس كيف توقف مدرسة لتعليم الشرع ثم تشترط أن يكون ماذا أن يكون طبيبه المعلم يكون طبيب أو يكون مهندسا وهذا لا يجوز شرعا لو اشترط ذلك الشرط لكان شرطه باطلا لانه يعود على المدرسه بالابطال قال النبي صلى الله عليه وسلم متشبع بما لم يعطى كلامس ثوبي زور كلامس ثوبي زور قال ابن مفلح رحمه الله تعالى قال القاضي في الاحكام السلطانيه فاما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدى للتدريس والفتوى فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه زاجر من من نفسه الا يتصدى لما ليس له بأهل الى ان قال وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من انكار واقراء يعني للسلطان أن يتدخل فيه في هذا الامر فيمنع من لا يستحق أن ان يفتيه أو أن ان يعلم ونحو ذلك لكن هل يشترط الاذن لا بد ان ياذن السلطان ونحو ذلك فيه كلام للاهل العلم وصاب انه لا لا يشترط لا يشترط الاذن لأن ذلك يفضي الى ضياع الشرع وياتي بقيه كلامه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين